اقرأ ورد الورتقي بصوتك العزب النقي اقرأ ورد الورتقي بصوتك العزب النقي آيات من الزكر الحكيم خليه رفيقة كتابة تقي <مترجم> <تضحكي> ايات من ذكر الحكيم خلي رفيقك التقي اقرا وردد وردقي بصوتك العذب النقي اقرا وردد وردقي بصوتك العذب النقي, <بصوتك <العسب> النقي>, <أقرأ ورت الورتقي> <بصوتك <العسب> النقي> بالقران ترتاح قلوبنا نسماتع فيها دبنا ندوف في معنى كل ايه وينور بها طريقنا بالقران ترتاح قلوبنا نسماتع فيها دبنا ندوف في معنى كل ايه وينور بها طريقنا اقرا ورد الوردئي بصوتك العزب النقي اقرأ وردت الوردئي بصوتك العزب النقي نحفظ نقرأ نعيش وعيا ويكلنا طوق نجا كل آية لنا رسالة وتذكر من عند الله نحفظ نقرى نعيش وعياه وكل نتوق نجاه كل آية لنا رسالة وتذكر من عند الله اقرى ورتل ورتقيه بصوتك العزب النقيه اروي ركت الورد ايه بصوتك العذب النقي نخلي اخلاقنا للقران زي حبيب رب الرحمن عيش في كل حرف منه حس فيه معنى الامان نخلي اخلاقنا للقران زي حبيب رب الرحمن عيش في كل حرف منه حس فيه معنى الامان اقرا ورت ورتقي بصوتك العذب النقي اقرا ورتتل ورتقي بصوتك العذب النقي بكل حرف منه حسنة وربك بيداعف كتير اهل الكرآن والحفظة اجرهم عظيم كبير بكل حرف منه حسنة وربك بيداعف كتير اهل الكرآن والحفظة اجرهم عظيم كبير اقرأ ور organised الوردقي بصوتك العذب الناقي اقرا ورتل الوردقي بصوتك العذب الناقي عند اخر ايه تحفظ في الدنيا يقف السباق وعند اخر ايه تقرا تعلى في دار البقاء عند اخر ايه تحفظ في الدنيا يقف السباق وعند اخر ايه تقرا تعلى في دار البقاء اقرا ورتل ورتيل بصوتك العذب الناقي اقرا ورتل ورتل ايه بصوتك العذب الناقي احفظ القران ورتل وروحك بالمعاني من بحور العلم انهل خلي سلوكك ايماني احفظ القران ورتل وروحك بالمعاني من بحور العلم انهل خلي سلوكك ايماني اقرا ورتل ورتقي بصوتك العذب الناقي اقرا وردت الورتقي بصوتك العذب الناقي اقرا ايات حكيم عليم احفظها في قلبك يستقيم خلي اخلاقك قران كن زي رسول الكريم اقرا ايات حكيم عليم احفظها في قلبك يستقيم خلي اخلاقك قران وكن زي رسول الكريم اقرا وردد وردي بصوتك اللي اس بالنائين اقرا وردد تلو ورتقي بصوتك العذب الناقي احفظ القران هتبقى في الاخره اهلك شفيع احفظه في قلبك ما تشقى ولا عمرك في يوم تضيع احفظ القران هتبقى في الاخره اهلك شفيع احفظه في قلبك ما تشقى ولا عمرك في يوم تضيع اقرا ورد تلت ورتقي بصوتك العذب الناقي اقرا ورتل ورتقي بصوتك العذب الناقي اقرا ورتل ورتقي بصوتك العذب الناقي